فهذه هي الرؤى التي يعني يمكن أن, أن تعبر وأن أن يؤخذ بها يعني أو أن يستأنس بها صح التعبير أن يستأنس بها ومن اللطائف يعني ما, ما يمنع أن أذكر لكم شيئا من الأمثلة رأيت مرة رؤيا في اني في مكتبتي وأقبل وزغ كبير إلي فالتقطت كتابا ما كان بجانب شيء أضرب فالتقطت كتابا وضربته به يعني الى اخر الرؤية فاتصلت على احد المعبرين فقال لي عندك في مكتبتك كتاب احياء علوم الدين قلت نعم انا في مرحله الدكتوراه اشتريت كل كتب الغزالي رحمه الله ومن ضمنها كتاب احياء علوم الدين طبعا الكتاب لا يخلو من امور فيها مخالفات لكن مثلي باحث وكذا لا بد يكون عندك هذه الكتب قلت نعم موجود في مكتبتي قال اذهب للجزء الرابع وحركه ستجد وراءه شيئا انت خبأته ونسيته ورحت قلت طيب قال يلا سكر وأخبرني اخفلت السماعه وذهبت وسحبت الاحياء علوم الدين خمسه اجزاء طبعا اللي عندي سحبتها كلها فوجدت وراءه ظرفا وفتحت الظرف وجدت فيه فلوس فسابقا كان من عادتي اذا سافرت يعني خطه على العيال أعطيهم مصروفا محدودا وأخبئ مالا في مكان معين حتى لو اتصلوا وقالوا الفلوس خلصت وكذا يعني ولا أستطيع أحول لهم أقول خلاص روحوا الكتاب الفناني حركوه ستجدون ضرب فيه فلوس خذوها صرفوها فأنا يبدو اني في إحدى السفرات وضعت هذا المال ورجعته ونسيته يعني يمكن صار لسنتين ثلاث أو تزيد فاتصلت به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 ناس اتخذوا قرارات تتعلق بزواج أو طلاق أو فراق أو ما شابه ذلك بناء على رؤى وهذا الذي يعبر هو لا يأتيه الوحي حتى يعبر ولذلك لما دخل بعض السلف عالم دخل على أحد الخلفاء فوجد هذا الخليفة معرضا عنه فقال ما بالك يا أمير المؤمنين ليش يعني زعلان اليوم معرض عني قال رأيتك في المنام أنك تطأ على بساطي فسألت معبرا فذكر أنك تحمل في قلبك الحقد والحسد عليه، فقال يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف عليه السلام يعني لا رؤياك رؤيا إبراهيم فنقول وحي خذ بها واستبع ولا معبرك أيضا هو يوسف الذي قال الله تعالى عنه ويعلمهم تأويل الحديث فهو علم لدني من الله تعالى، فأنكر عليه قال تتخذ قراراته وتقاطعني وتعرض عني بناء على رؤيا عبرت لك فأيضا الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الرؤى التعامل الشرعي يعني ليس الإعراض التام ولا الإكبار التام لكن يستأنس بها ولذلك الشراح اللي تكلموا عن علامات الساعة وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب فقالوا إن الله تعالى في آخر الزمان إذا كثرت الفتن بارك الله بك إذا كثرت الفتن على المؤمنين وصاروا غرباء في آخر الزمان وصار المؤمن لا يكاد يجد من يعني يسليه في غربته ويعينه على دينه فتكثر الرؤى للمؤمنين لتسليتهم يعني يرى مثلا أنه يصلي في الحرام يرى أنه دخل الجنة يرى تبدأ رؤيا المؤمنين تكثر الرؤى الصالحة تسلية وتثبيتا له في آخر الزمان فهي أيضا لها نوع من النفع والصبر ربما مثلا إنسان يموت ولده فيحزن حزنا شديدا ثم يرى في المنام أن ولده مثلا يصبره أو يقبله أو يأخذ بيده إلى أرض حسنة ما شابه ذلك فالرؤى أيضا لها تفصيل طويل لكن هذه إشارة إشارة صغيرة